إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز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 سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخذه ومن هو كاذب وارتقوا إني معكم رقيب ولما جاء أَمَرَ نَجَّينَا شُعِيبَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنْ أخذت الذين ظلموا الصيحة، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين، كأن لم يغنوا فيها. ألا بعدا لمدينة كما بعد الثمود؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسُلْقَانِ مُبِيد. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد